أعوذ بالله من الله الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد الجراني خليبينا الصاهرين اللهم <تصفيق> يا عالم صل على محمد المجبل معنى المجمل تعرف المجمل اصطلاحا بانه ما لم, تكن ما لم تكن احتلالته ويقابله المبين فقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا قائله في ذكرها والمقصود من المجمل على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم فمقصوده ان كان لفظا فما جهل فيه مراد الفاعل ومقصود الفاعل ان كان المبحث الاخير في الجزء الاول من الاصول المظفره بحث المجمل والمبين فهذا البحث بحث سهل خفيف على الذاكره وقد يكون على المعده والنحوات ان شاء الله بحث مبحثا بالنسبه اولا <تصفيق> الى تعريف المجمل والمبين قالوا في تعريفهما ان المجمل ما لم تكن دلالته واضحه وبتعبير اخر قالوا ما لم يكن له ظهور في معنى معين، ما لم يكن له ظهور في معنى معين. فمثلا لفظ عين أو لفظ قر او لفظ الناهن او لفظ عسى عز هذه الالفاظ الفاظ مشتركة مثلا لفظ عين لفظ مشترك كما قراتم في المنظر قد يكون لكلمه عين تبعث معا وقد يكون لها كما قال البعض سبعون معا فاذا المتكلم قال كلام جئني بعينين هذا لكم مزبح نعم مرضى هناك قرينه يقول جئني بعينين باطل مثلا فذكر قرين الكلام اذا اطلق الكلام من دون قرين قال جئني بعينينين او قال رأيت الناهل الناهل للعكشان والعريان او عسعة عسعة للإقبال والإدبال عندنا في القرآن فالليلي؟ نعم عسعة أقبال هو أدبال بالإدبال لفظ القرآن للظهر والحيد أيضا فهذه الألفاظ مجملة لماذا كنت مجملة؟ لأن دلالة هذه الألفاظ لا موضوع أو بتعبير آخر ليست ضاغة في محنة معينة لفة عين قد يكون المقصود بها الباطلة وقد يكون المقصود بها الناجعة وقد يكون المقصود بها الجاسوسة وقد يكون المقصود بها الذهب وقد يكون المقصود بها الى اخره فاي المعنى هو المقصود فهنا لكل لا فضعين اصبحت غير واضحه فاذا لم تكن واضحه تسمى مجمل ويقابل المجمل المبين اذا معنى المجمل اتضح معنى المبين اتضح لها المبين ما كان المبين ما كان له ظهور في معنى المعنى. ما كانت دلالته واضحه فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل اقيموا الصلاة اذا دخلت كتب عليكم الصيام اقيموا الصلاه وَلِلَّهَ على الناس حج الْجُّ هذه الألفاظ معانيها واضحة أقيم الصلاة معناها ظاهر بان هذا نهر والأمر كما قرانا في الأصول دال على الأمس فالمعنى فيها واضحة يقول طبعا هذه التعارف أرد أو نوكشة أو نوكشة بعزة هلاقشة أشكل عليها البعض ونحن لا داعي لأن نذكر هذه الاشكالات إنما نقول على الاستفاض المراد من المجمل المراد من المجمل ما لم تكن دلالته وغيره ما لم تكن دلالته وغيره لكن مرة المجمل يكون لا صدر ومرة يكون شاعل يقول المخلف لا انا أنا أقول أن المجمل ما لم تحد بلا لتهوى بها. هذا المجمل سواء كان لفظا أم كان فعلا لا الامثله الأنفل لصف علي الى اخره فعل كيف يكون الفعل المزمل يقول نعم قد يفعل الانسان احيانا فعلا امام الاخرين ولا يقتضح معنى هذا الفعل مثلا مثلا المعصوم عليه السلام في حضور اصحابي يقوم بفعل من الافعال ألا يتوظى يتوظى ألا هذا فعل لنفع يتوظى ولا ندري هذا الوضوء نحمله على الاستحبار أن نحمله على الوجود أو لا الآن امامنا يدخل إلى المسجد ويصلي الوضوح هذا الفعل الصلاه تحمله على ما نقول الصلاه الان في هذا الوقت مستحبه نقول له هذا فعل فعلا واجبا فقد يكون الفعل ايضا احيانا مجمل كما اذا صدر فعل فعلا من الامام الماقوم عليه السلام ولا ندري هل صدر منه الفعل على نحو الوجوب ام على نحو الاصح فالإجمال كما يكون في اللاغب يكون في المعنى المصدف يقول خلافاً للبعض خلافاً للبعض حيث قصر أو حصر الإجمالة اللاغب فقط أما في الفعل طابت إطلاق الإجمال على الفعل من باب المسامحه في التعبير وإلا الفعل لا يكون مجمل المجمل هو اللفظ فقط المطنف يقول اتضح أنه لا فرق عندي أن الإجمال قد يكون مرة في اللفظ وقد يكون مرة في الفعل والإجمال له أكبار الإجمال ينشأ من عدة أكبار خصوصاً إذا كان الإجمال في اللاقب إجمال اللاقب له أكثر أثبات تجعل من اللاقب مجمل عند الاخر فمثلاً وإن كانت الأثبات واضحة لك أن نقرأها لكن هذا بيان البعض منها على الأفضل مثلاً قد يكون الإجمال في اللحظة. قد يكون الإجمال في اللاقب لفدد الاشتراك لفظ مشتراك لفظ مشتراك يستخدم المتكلم اللفظ استخدامه المشترك استخدامه للفظ المشترك يسبب الإجمال عند الثاني عند المخاطر إذا قالت جئني بعين أنا في حيرة مقصوده من العين ما هي أنا في حيرة لأن لفظ عين مشتراك مشترك لن يذكر قرينه توضح أي عين هي البرادة فقط قال عين وهذا اللفظ مشترك للإشتراف أنا أعطي الحيوان فهي في سلاو المغالطة هذا سبب ومن الأسباب أيضا أن يكون اللفظ مجاز يعني له معنى حقيقي وله معنى مجاز يطلق لفظا انا ايضا اقع في الافهام اقع في التردد اقع في الحيره لان اللفظ قد يكون مراده المجاز وقد يكون للاجمال وقد يكون الاجمال بسبب اضطراب في, في تركيب الجمله اسمعوا هذا البيت تنشأ وتفكروا فيه الفرزد الشاعر المعروف قال نابحا خال تشارش امير ماطر كان يدح خال وقال اسمه ابراهيم مقدوم ان فرجذ يمدح خال ح يقول له وما بثه في الناس الا مملكا ابو امه حي ابوه يقال شو معنى قال شو معنى هذا المبتدا في وادي والخبر في وادي أول انتهاء في وادي اخره في وادي الاستثناء في وادي المستثناء من في وادي شنو مقصود العباره اضطراب في تركيب العباره لكن انتقلوا مقصود هذا البيت يريد ان يمدح ابراهيم المقزومي خالد شر يقول وما مثله يعني مثل, مثل ابراهيم لا يوجد حي حيث حي يقاربه يعني يشابهه وما مثله حي يقاربه في الناس إلا إلا إلا يشاب <تكتشف> بعد جلس يمدح يمدح خالف شاب ولا يمدح شاب لكن يريد يقول في هذا البيت ما أقو أحد مثل ابراهيم المخدومي الذي اعطى ما يملك من المال والنور تأخرين ما أكو واحد في الدنيا الآن في الناس حي إشابه. إشابه ابراهيم إبراهيم المفضومي في العطاء في الإنفاق ما أكو واحد إلا منه ان أكو واحد من لك النور الملك أعطاه منه أعطاه سنة لأبو لابي امي ابو امره مرت لا جد ابو ابراهيم ابن باكو لابراهيم المظلوم في الناس في العطاء في الانفاق في الكذا انه شاب ليش لأن الشاب اعطى المال والماء واليرق اعطاه لابي لابي إبراهيم انا لخان... الادخام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 لرجال دي صحيح؟ يعني رجال مثل خالق مثل خالق العطار خلص الاعتراف لكن اخرى بعباد المبتدا خلاه في وادي والمستثنى في وادي والخبر فطار التراغ هذا هو التراغ في التركيز الإخلاف في التركيز ولد الإجمال, واللد الإجمال. وما مثله في الناس الا من مثل ابو قومي شيء ابوه يقال وذا مثل ابراهيم الا في شاب حي يتمنى ما جده يعني ابو ابراهيم فهل يذكر التركيب ولد الايمان وقد يكون الإجمال هي إحضاظ طفل حتى إجلال فارغ لكن أريد أن نقول التفت الاجمال أمر نسبي الإجمال الإجمال أمر نفسي يختلف بشكل ميلة قد يكون عندي مجمل وعنده غير أمر فالاجمال فالإجمال هو أمر لا الأمر أمر نسبي عندي أنا قد يكون أكون إجمال في هذا البيت لكن يفرى شخص آخر شيء واضح, واضح, واضح فالإجمال يختلف من شخص إلى آخر ما يكون مجمله عند شخص قد يكون واضحا عند آخر إذا كان مجمال عند الجنال الكريم ليس من الضروري أن يكون عندي أنا مجملة لا قد يكون واضحا ثم يشرع المصنف في ذكر المصنف يشرع في بعض في بعض لا في ذكر عندك موارد الكلام فيها مجمل طبعا الموارد يقولون في البلاغه كثيرة جدا موارد الإجمال خصوصا في اللغه العربيه موارد الإجمال فيها كثيرة لكن في المثلث يقول ما, ما نحتاج إليه نحن في الرسول وفي الكتف بعض الموارد في الآيات والرواب وقع فيها أجمال مثلا من هذه الموارد قوله له تعالى والسارق والسارقه فسطعوا شنو اييه ونعم سيد المرتضى عليه الرحمه قال هذه الاجبال والإجمال في مولدين يعني المورد الاول القاطع والمورد الثاني اليد لأن القطع في النظر قالوا يطلق على معديه يطلق على الابانه يعني الفاصل قطعه يعني ابانه فصل هذا عن هذا القطع وقطع لا يطلق على الجرح يسمى قطعه يطلق القطع على الابانه يعني الفاصل ويطلق على الجرح احيانا فلان يقولون قاطع يد فلان تروح الزورة تشوف لا ما فصل اليد انما جرحها. حقا يقولون قاطعا فلان فأصعوا أي شم مقصود يعني الإبانة المقصود أو المقصود لا أعرف هذا مورد. الله أخضع لفاطمة نحن المجاهدين. نحن الفقراء الصالح يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدح النبي قصير. فالنبي النبي يوسف إلى علي صلوات الله عليه وسلامه عليهما قال يا علي أخضع لفاطمة إذا أنا المخاطب شلت آخذ بس لم تقطع. لم بس المخاطب علي. صلوات الله عليه وسلم عليه يفضل معنا كلامه افضل الغارة يعني احط الالقي صرت مال حضرين خل يسكت خل يسكت ويروح في أفران الله فافضل الله لو عمل وهناك أيضا في كنة اليد اي منعك اجمال تعالوا شوفوا اليد اليد تطلق على كامل اليد ايه يد على الأدب على المنبع تطلق اليد من المرفق الى الاعلى تطلق اليد من المرفق الى الاشهر تطلق اليد من المرفق الى الرسغ هكذا حيت نلاحظ تطلق اليد من الرسغ الى الاصابع تطلق اليد على الاصابع فقط بل قد تطلق على الانامل فرائد اخر ما شاء الله تعالى تقطع ايد شو المقصود باليد اقطعوا اليد كامله اقطعوا المره ما لنشوف صحن اليد سيد المرسلان يقول وما ايضا اكونش صار موجود اكونش داخليا فهذه من الايه من موارد الاجماع المقنف في الجواب يقول المقنف يقول في الجواب في الواقع اذا جئنا الى القطع والى اليد يقول في القاطع ما قلت ما في اجبان في القطع ما في اجبان اذا اخذ اجبان في القاطع فاخذ في المقطوع اما القاطع القاطع واضح نعم للمساله اذا كان القطع اذا جرح جارح استعمال القطع فيه استعمال القطع هذا القطع صار الاجمال مو في القطع في المقطوع يعني مرة أنا أقطع أفطل اليد ثابتًا مرة أجرح اليد فالإجمال في قطع اليد مو في أفطل القطع أفطل القطع واضح الإبانة الضرب أما قد تكون الإبانة كامل احيانا وقد تكون الإبانة جديدة فإذا أكون مو في لفطل القطع إذا أخذ مال في المقطوع مو في لغة القطع في مرضى مو في يعني مرة يكون القطع كامل فاصل فصل كامل فصل هذا عن هذا ومرة يكون لا فصل جزئي فصل جزئي فاصل جزئي فاصل جزئي من أحيانه الله بنزل بين اليد سفرت عبد الله خير أدستم فاصل يجي أغميها. نصف اليد ربع اليد خمس لأخذ يقول أيضا في اليد أما اطلاق لفظ اليد إذا أردنا الحق والإنطاث المثلث يقول إذا أردنا الحق والإنطاث إذا أطلقنا لفظ اليد لفظ اليد فلوحدة الأولى لو خلي هذا اللفظ خلي ونفسه يتغادر إلى أن المقصود كان. هذا معنى اليد كامل يعني اليد هذا اليد هذا المسبابة لو كل ينبض ونفسه ينطرف إلى أن المقصود بيد يد يأكمل لكن حتمنه هذا المراد في القضاء هنا حتمنه هو المراد فهذا المعنى الاول خارج فالمعنى الاول خارج يبقى الإجماد بين بقية المعاني هذا أرغب هذا كان قطع الأصابع قطع الأنامل قطع المرفق هذا الإجمال في بقية المعاني أما حتما جذما ليس المقصود هنا قطع كامل اليد فهذا ما هو الخالص فيبقى الإجمال يبقى التردد في بقية المعاني في بقية المعاني أكو إجمال وإن عندنا أدلة خارجية تربح المراد باليد واضح المعام عندنا الروايات دلت أن المراد على قطع اليد قطع الأصابع حينما سئل الإمام عليه السلام الرضا صلوات الله و عليه لما المراد باليد الأصابع قال لقوله تعالى وان المساجد لله وهذا من المساجد فعلا هذا لا يقطع فالذي يقطعها <تصفيق> نعم من, من القرائن الخارجيه الايه واضح لكن لو ما عندنا لو قلنا من دون يعني ليس المراد قطع قطع كاحه مركبه ادله هذا فرض في يبقى الاجماع في بقية المعاني يعني مثلا في المعنى الاول ايدان فقط الى الاعلى من انفقنا الى الاعلى هذا هذا ومعنى من معنى ومعنى ان انرفق الى الاسفل معنى ان انرفق الى كامل اليد الى الرسغ الى الاصابع هذا ولا... يبقى الاجماع في هذه المعاني وإن كان عندنا ادله من الخارج تبين أن المراد باليد المقطوعه هنا إلى أفاضح ليش؟ لأن الكشف من المساجد والمساجد لله فلا تدعو مع الله احدا هذا إنما عرفنا من الخارج دليل خارجي جاء وبيّن لنا المراد إذا ما قعدنا دليل خارجي يبقى المعنى في إجبارنا بعد بحثوا موارد أخرى نقرأهم في الكتاب. هذا معنى المجبل والمبين أرثوا المجمل الاختلاحان لأنه ما لم تتبع دلالته ويقابله المبين وهو ما اتبحت وأرأى عنها معنى ما اتبحت دلالته المصنف يقول وقد ناقشوا هذا التعريف نقاشة بوجوه لا طائبة في عند النقاش بوجودهم لا فائده في ذكرها احنا بحاجة على الاشكال بوجودها فشوف الاشكال يعني ذلك لا بوجودهم يعني يعني ونزلوا ليس مثل مجد مجدها ان شاء الله مشهوره احلى مننا الشيء المختص الكلام المختصر والكلام اللي ورا يعني كما في السماء ما هو ببركه ده كيف لا شوفوا الإجبار في في النبيعي عن شهر الله شهر يقاض منه وإيه عن المسلم هذا المقاضل لأنه ما هو المقاضل لهو شامل ليش سيسموه لا هو ما يسموه مجدد ثاني ليش سيسموه مجدد ليش سيسموه مجدد لا ولا يكتب لا لا, <تصفيق> لا. لا. ولا ولا كده. كده. وقد ناقشوا هذا التعريف يوجوه لا قائله في ذكرها والمقصود من, في والمقصود من المجمل على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصود المتكلم ان كان ذلك المجمل لفظ لافظ مجهوش للمراد لفظ وما جهل فيه مراد الفاعل ان كان مقصود الفاعل ان كان المجمل فعلا و اربع الفاظ الفعله في المثال المثنى ومرجع ذلك الى ان المجمل هو اللفظ واحد او الفاعل اثنين الذي لا ظاهر له هل اللفظ لا ظاهر له؟ ظاهره بل لا ظاهر غني <تصفيق> <بل تصفيق> <إيه؟ تصفيق> لا لكن لا لكن لا لكن لا لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن وعليه يكون المبين ما لكن له ظاهر لكن على مقصود لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن يعني مره اظن ومره اتيقن ان مراده هذا المعنى فالمبين يشمل النفط يشمل الظاهر والنفط الظاهر بالظرف والنفط باليقين معا ومن هذا البيان نعرف ان المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحاً إذا كان هناك كلمة غا وحفوظ هلأ مصحيح يشمل اللفظ والفعل والصلاح وإن قيل عند البعض وإن قيل عند البعض أن المجمل اصطلاحاً مختص بالألفاظ فقط فإذا في البسألة قولا قول يقول أن المجمل يشمل الألفاظ والأفعال وقول ليكون المجمل مختص بالالفاظ وإطلاقه على الافعال من باب النصار فمن دار التكالب يطلق على ومعنى فول الفعل ومعنى قول الفعل المجمل ان يجهل وجه وقوع الفعل فثلاث كما لو توضع الامام عليه السلام بحضور واحد يستقيم يثقين أو يحتمل أن يستقي منه فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه الثقية فحين شخص جاسوس يشتغل للخليفة جاء في مجلس المعصوم عنه وقت الصلاة قام المعصوم توضى لحضور هذا الشخص ونحن نعرف أن الإمام يستقي من هذا فالان توضع يحتمل هذا الوضوء تقييم يحتمل تقييم ويحتمل ايضا مو تقييم فنحن نقع في الانفاق فلا يستكشف مشروعيه الوضوء على الكيفيه التي وقع عليها ويحتمل انه وقع على وجه امتثال الامر الواقع فيستكشف هو مشروعيته ان استمر جاء فعل الامام شيئا في الصلاه كجلسه الاستراحه مثلا فلا يجرا ان فعله جلسه الاستراحه هذه ان فعله كان على وجه الوجود لو لا كان على وجه استحمار فمن هذه الناعيات يكون مجدلا فرق اصل الصلاه, الصلاة مجدلا لا الصلاه واضحه انه صلى ركعتين لكن ايقاع الصلاه هذا الايقاع واضح يوم استحب الاجبان في هذه الناحيه وان كان من ناحيه دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمه يكون مبين واضح ما دام الامام فعل سحب الفعل جاهز لو كان حرام ما يفعل الامر الحرام ابدا واما اللفظ فاجبانه يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر تحفاؤها إذا اردت أن تحقيه فراجع المنطق هناك بعد المغالطة اللصبية تجد أسباب إجمال في الله فإذا كان مفردا فقد يكون إجماله اولا لكونه لفظا مشترك هذا من الأسباب ولا قليلة على أحد معامل فنصبع عليه وكلمة تذرد تذرد يحتمل المواد الشخص المخاطب أنت تذرد ويحتمل غراب الغائب مخاطب الغائب هي تذرد فيكون هذه محاكم إجمال موجود وكلمة تذرد المشتركة بين المخاطب يا الحمد لله والغائبات المختار لفظ المختار اسم الفاعل مختار اسم المفعول ألا مختار يعني إنه مختار اسم الفاعل هو الذي يختار أو اسم المفعول هو الذي المختيرة والمختار المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول وقد يكون اجماله الثالث لكونه مجازة أو لا رابع لعدم معرفة عوض الضمير عوض الضمير في الذي هو من فيه الذي هو من نوع مغالطه مماراة اسم قول الطائر لما سئل عن افضل اصحاب النبي إليه صلى الله عليه وآله قال من ابنته في بيت طب من أبنك سوى الآن نحن نقول هذا لكن من ابنته في بيته يحتمل أن المعنى المراد من بنت الرجل في بيت النبي ويحتمل لا من بنت النبي في بيت الرجل ثايل المعنى هو المقصود هذا اجماع صحيح احنا عندنا ادله خارجيه لكن من نفس اللفظ ما يخرج ان المراد هو علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وسلم أو قول معاوية يعقين اصعد المنبر وسب علياء بنته فالتفت عقيل للناس قال أيها الناس إن معاوية قد أمرني بلعن علي ألا كن عمو الملعون هنا من فمن الملعون ألا فلعنه الملعون هذا هذا ميض ريو عجل الضبيع صحيح؟ هذا مجمع قال مثل قول القائل لما سئل عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال من بنته في بيته وكقول عقيل أمرني معاويه أن أسد علي الا فالعنوم وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب في قوله تمام مثله الناس الا لله من الفكر ابو امه حي ابوه يقاربه وقد يكون الاجمال لوجود ما يفتح للقرينه تقوله تعالى وما محمد الا رسول عفوا محمد رسول الله والذين معه اشداء على وهذه الآية إلى هنا تمدح كل أصحاب تمدح كل أصحاب يعني كل من صحب في العالم جه إلا أنه لو رجعنا لدليل الآيات وجدنا كلاما آفا فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه صلى الله عليه وآله إلا أن هذه الآلية واضحة وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منهم منهم آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ وَأَجْرًا نعم لا عظيم, عظيم. يقول هذا الزين صالح ان يكون المراد من محمد رسول الله والذين امنوا معه المراد الذين امنوا مو كل الصحابه من عمل الصالحات من امن بالنبي هذا هو اللي ممدحني اول الايه يقول صالحا لان يكون قرينه على ان المراد بجمله والذين معه مو كل الصحابه بعض الصحابه بعضهم لا جميعهم فتصبح الآية مجددا من هذه النجية المراج كون أو المراج بار أكو إجمال في الآية. وقد يكون الإجمال بكون المتكلم في مقام الاجمال هو المتكلم العدد والإجمال إلى غير ذلك من موارد الإجمال الكثيرة مما لا فائعة كبيرة في احصائها أو إحصائه وتعذابه ثم ان اللقوه قد يكون مجمل عند شخص لكن عند شخص اخر لا واضح مبين مبين عند شخص آخر ثم المبين قد يكون في نفسه مبين هو هو واضح وقد يكون مبين بكلام اخر يوضع المقصود منه المواضع التي وقع الشك في اجمالها لكل في من المجمل والمبين امثله من الايات والروايات والكلام العربي لا حصر لها ولا تحصى على العارف بالكلام الا ان بعض المواضيع قد وقع قد وقع الشك في كونها مجمله او مبينا والمتعارف عند الاصوليين ان يذكروا بعض الامثله من ذلك في شحب الذهن والتمرين ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم ولا تخلو من فائده للطلاب المبتدئين فمنها قوله تعالى والسارق والسارقه تقطع ايديهما فقد ذهب جماعة الى ان هذه الايه من المجمل المتشابه اما من جهه القاصح مجمل باعتبار انه يطلق على الابانه الفصل التام ويطلق على الجرح ايضا كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها كما يقال لمن ابانها تلامس ايضا قطعها وأما من جاء تقضي اليد باعتبار ان اليد تطلق على العضو المعروف كله على كامل اليد وعلى الكش الى وصول الاصابع وعلى العضو الى الزنز والى المرفق فيقال مثلا تناولت الكتاب بيدي صحيح وفي الواقع لا تناوله بالكسف مبيت وإنما تناول بالكسف بل قد يكون بالأناول أحيانا فذا أقول الساعه في الساعة بيدي وأنا متناولها بالأناول فقط احيانا والحق أنها من ناحية لفظ القفع ليست مزمنة لأن المتبالب من اللفظ القطع هو والفصل التار هذا المتبالب واذا اطلق على الجرع فباعتباري انه ابان يعني فصل على من اليد فتكون المسامح انو في القطع في نقض اليد عند وجود القلم لا ان القطع استعمل في مفهوم الجرع لا القطع استعمل في الابانه في نفس المعنى في الابانه والفصل لكن مره اخرى كامل مره اخرى البار فيكون المراد في من اليد بعض اليد كما تقول تناولت بيدي وفي الحقيقه عندما تناولت لبعض اليد واما من ناحيه اليد فان الظاهر ان اللحظه لو خلي ونفسه يستفاد منه اراده تمام القضو المخصوص يعني خل اليد ولكنه غير مراد يقينا في الايه فيتردد بين المراتب الاخرى المرفق الى الرزق المرفق الى الانامل المرفق الى ولا فيتردد بين المراتب العديده من الاصابع الى المرفق لانه بعد فرض عدم اراده تمام العمق لم تكن ظاهره في واحده من هذه المراتب فتكون الايه مثمنه في نفسها من هذه الناس وان كانت, وإن كانت الايه مبينة بالاحاديث عن آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الأجمعين الكاشفه عن إرادة القطع من أصول الاصابع فقط لكن هذا من الخارج من الخارجي رواية خارجية هذا تمام كلام في هذا الموضوع تقيّف الباب إن شاء الله سبحان الله وعلى محمد